بسم الله الرحمن الرحيم الأتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية شرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مشوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت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 ما إن علينا حسابهم.